وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِتُضَاهِعُونَ مِنْهُنَّ منهن نَحْنُ وما وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ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 وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله رفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم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 وإذ أَخَذْنَا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم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 ومن أسفل منكم وإذ الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الغنونا هناك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 فثنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدباع وكان عهد الله مسؤولا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 أولئك لم يؤمنوا فأحب الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرة يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن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 قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما يعاهد الله عليه فمنهم وضع نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن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 وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الوعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموابهم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 فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار والآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما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 ومن يقول من كن لله ووسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا يؤتيها اجرا مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء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 119. وعنى تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة الله ورسوله انما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا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 117. من النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا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 وكان الله بكل شيء عليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا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 ما افاء الله عليك وبنات عنك وبنات عنك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأه, مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنبي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يستنكحها خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أَزْوَاجِهِمْ وما ملكت أَيْمَانُهُمْ لكي لا يكون عليك حرج وكان الله رَحِيمًا رحيما ترجي من تشاء منهن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 119. لكم نلكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن, ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ازواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما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 ولا إخوانهن ولا ابناء إخوانهن ولا ابناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله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 لئن لم ينتهي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي في قلوبهم مرضوا وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِي لنغرينك بِهِمْ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ فيها أَنْكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يجاورونك فِيهَا إلا قَلِيلًا